तुम कौन <laughs> فتقبل مني إنك ¡Oh! ان يوم ریه <تصفيق> قبلها ربها بقبول حسن فأنبتها نظاثا حسنا Kalfabá da What <laughs> can کاریا <تصفيق> انا انا المرحله يا حاج انا انا حاضر send down الله يفعل ما صوت مخطر، أنا ای <تصفيق> رب All oh, of أخلق لكم من الصين I've heard about قال الله يا تَرُكُ <متصفيق> بَارِئَا لَا يحبه مادرم